منه ما يقدم هذا ينبني على العمل الثاني وهو حال الانسان بنفسه فمن الناس من نقول له الافضل ان تقدم جهاز ومنهم من نقول الافضل ان تقدم طلب ذلك فاذا كان هذا الرجل اولئك بدن شجاعا مقداما عالما بسكاب اي سالم الحرب الحديثه وهو بالنسبه للعمل قليل الحظ الرئيسي قلنا له الافضل ايه اجيها اجيها واذا كان رجل العكس قوته في البدن ليست بها انه بالاكاليد الحربيه لا تجري ليس بذلك لكنه في العلم في العلم عقلي جيد في الشرف والفهم والانباط ثم هنا تقدم العلم فيكون مقام النقاط اذا تبين الان في جواب خلاصه ان العلم والدعوه لا ثناكان اذ ان الدعوه تماثل العلم ولكن ما بينهما هو في من العلم وام من العلم واجهاد فلنا نظران النظر الاول في حكمهما فاذا كان احدهما واجبا والثاني تطوعا قدم الواجب بلا شك واذا كان كل كل منهما واجبا واذا كان كل منهما واجبا او كان كل منهما تطوعا فاننا ننظر النظر الثاني بالنسبه لغاثه لنفسه والناس يختلفون اه الملاح الملاحض في كثير من الدعاءات الى الله في الوقت الحاضر بانهم ضعفاء في الدعوه وكانهم يستجدون هدايه الناس استجداء في ذله او شفعه فما حكم دعوه هؤلاء الدعاء وما الواجب على من يلاحظ على شخص مثل ذلك وما قولكم في قوله تعالى يا يحيى فسب الكتابه بقوه حقيقه لاننا نرى ان الدعاه الذين وصفهم فائل كانهم يدعون الناس وكانما يستججون منهم الناس قد يكون هذا لبعض في دعوته وشخصيته وقد يكون هذا لعناد المدعو يعني الرجل لسى الهقاط في الشصية والدعوة والقوة لكن حال مبعو ستطلب أن يتطامن معه وأن يأتيه بسهولة وليه وحينئذ لا أستطيع أن أحكم على مثل هذه الدائلة بأنه يقصر أو أنه ذو قصور ولكن الذي ينبغي الإنسان أن يكون قويا في دعوته وينزل هذه القوة بحسب لا يقم بالحق والا فان كل واحد من الناس يجب ان ياقو لكتاب الله بقوه كما قالت عنده ام بني صهيل خذوا معناكم بقوه قال ان الله تعالى نافق الجبل فوقهم لينزمهم بذلك واذ نفقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظن انه قائم بهم خذوا ما اتيناكم بقوه طلب جانقنسان أن قويا لا في الدعوه قد تستوجب احيانا ان يكون الانسان متواضعا لهذا الرجل من اجل ايصال الحق اليه وقبوله له نواجه التعارض الظاهر في هذين الحديثين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه مع عائشه حين قدم اليهم اليهودي ان الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف وقال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر اذا راى احدكم منكرا فليغيره بيده فالذي لا يستطيع فليغيره بلسانه الى اخر حديث. لا تعارضتين حديثين ايضا كما سبق في صالح ما قبل لان قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده اذا لم يمكن ان يغيره بما دون ذلك فاذا امكن ان يغير المنكر بيد الفاعل بأن يكون رجل معه آلت له يتلهى به وقال له الداعية إن هذا حرام ويجب عليك أن تكثره فهنا إذا كسره الداعي بنفسه كان هذا خيرا لأنه قد يكسره عن استناء وقد يكسره عن خوف ألمهم أن مباشرته إياه بنفسه أفضل لان تقدم ان تترك السر فاذا لم يمكن فاحنا نكسره من الصراعه فان لم تستطع فبلسانك فان لم تستطع فبقلبك ولهذا كان يندر ان يجب ان اطلب اسليد اذا تكلم احد بباك او كتب كتابا كتابه خطا يجب ان نتصل بالقائل او الكاتب قبل ان يرد علينا من اجل ان الكاتب او القائل يتراجع بنفسه ويجب عليه اذا عرف انه على خطا أن يبين الناس خطا نفسه قدن ان ان يذهب هذا فيلزم عليه ان قال او كتابه لان في ذلك لم اضعاف كان ب اهل العلم ما لا يخ الان العامه اذا راوا ان طلبه العلم يكتب بعضهم كتاب ويرد بعضهم على بعض لا شك ان الجانب العام في العلماء يضط سواء كان من الراد او من المرضو عليه مع انه يحدث بلبله وتشويشا على الناس اذ ان الناس لا يدنون الحق مع هذا او مع هذا لا شك لو ذهب الانسان الى هذا القائل الذي يرى انه اخطا في قوله وتكلم معه وقال له ان هذا خطا وبين له وجه الخطا وتناقش معه لانه قد تكون عند الكاتب الذي يراد الرد عليه ما ليس عند هذا الاخر وتناقش في الموضوع ففي ظني ان الرسول الذي يريد ان تقوم سريعه الله سوف يرجع لك او على الاقل يقول الله هذا الذي عندي واذا كان عندك شيء فلا حرج عليك أن تبينه بل يجب عليك أن تبينه إذا رأيت أن الحق في خلاف ما أقول ثم مع ذلك أيضا أرى أن الطريق السليم أن لا يؤتى بالخطأ من الآخر ويوضع من الناس كني يرجع عليه وينتقد وينتقده. بل يبين الحق هو بنفسه ويقول فإن قال قائم كلا وكذا فالرد عليه كلا وكذا حتى يعرف الناس الحق وحتى لا يكون هناك تباغض أو تعادي بين الناس اللهم إلا إذا كان صاحب البدعة فإن الواجد أن يبين خطأه وأن يبين شخص حتى لا يرفض الناس به أما النساء الاجتهابية التي يتسعه ايه اتبعوا سلوكها فان الاولى سلوك سبيل الحكم الدعوه الى الله عندما تكون موجهه الى انسان مسلم فهي لا تتعدى سوى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اما الدعوه الى الله عندما تكون دعوه الى الاسلام اي الى انسان كافر فما هي الاسس والمبادئ التي يجب على المسلم ان يبدا بها عند دعوته للاسلام وهل يقتضي الأمر معرفة الدين هذا الإنسان الكافر الحقيقة أن الدعوة والأمر والتغيير هذه ثلاثة أشياء يخفى على كثير من الناس الفرق بينهم يعني أكثر ناس أو كثير منهم لا يفرقون بين الدعوة يا الله وبين الأمر بمعرفة نهاية منكر وبين التغيير تغيير منكر وهذه بالحقيقة مراسق تيمنا تفاو ان الدعوه الى الله فانها نوعان عامه عام وخاصه العامه تكون في اقال خطب وكتابه الكتب على سبيل العام موجهه عموما وتكون خاصه فان تذهب الى شخص معين تدعوه الى الله عز وجل وليس هذا خاصا بالكافر بل حتى المسلم يحتاج الى دعوه ربما نجد بعض المسلمين مصرا على شيء من الكذائب مصرا عليه يظن انه على حق او يشك في في في امره وفي تحريمه هذا يحتاج الى دعوه ان يذهب الى اليه وان يبين له الحق ويادله الامثال حتى يقل ويساد من باب الامر ان الامر فان الامر فان الاعلى سلطه من الداعي لان الامر كما نعلم جميعا هو طلب الفعل على وجه السيد الامر له شء من السلطه فهو آمر وليس عادبا التابع العام ويرشد ويحف لازم الامر له نوع من السلطه ولهذا لو انك امرت شخصا من زملائك واعطانه وقال هذا سمات يا سيدي امر لكن من هو دون يكون يكون امرا اما المغير فله سلطه اقوى من اول بحيث يتمكن من ازاله المنكر بيده ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من راى منكر فليغير بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه اما الامر لم يكن مثل هذا الثقيل فيه فيقال من امر منكر بدمه بيده الى اخر فالحال من الكافر تختلف يختلف اسلوب الدعوه بحسب كفره الذي يمكن وجود وجود الله مثلا كسيوعيه ندعو من الله عز وجل في بيان ادلله العقليه والحسيه على وجود الله عز وجل اما الادله الشرعيه فهم لاغنى عنها لكن يبين وجود الله عز وجل وموجوده وجوده بالادله العقليه والادله الحسيه الواقعه لي هنا مثلا ما أشر الله إليه في قوله أم خرقوا من غير الشيء أم هم الخالقون قال جبير بن مطعم وكان رضي الله عنه الأسطى بدر قال إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغلب فلما بلغ هذه الآية كاد قلبي يطير لشدة وطرها في نفسه ووقر الإمام في قلب أم خرقوا من غير الشيء أم هم الخالقون بس الجوار لا هذا ولا هذا لا هذا ولا هذا بس ولكن هم لم يخلقوا من غير الشيء لهاо قد لهم خالق ولم يخلقوا أنفسهم لم يخلقوا أنفسهم لأنهم كانوا عدلا والعدم لا يوجد غيره لأنه هو, هو ليس, ليس بشيء هنا موجود فلا يمكن أن يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا من غير الشيء بل لابد أنهم خلطوا من شيء والخالق لهم هو الله عز وجل حنقول لمسيش في أعين نأتي بالعدلة العقلية المفتد لوجود الله ونأتي له أيضا بالعدلة الكستية الأدلة الكستية هو أن نشاهد ويشاهد غيرنا أن الإنسان يدعو الله عز وجل في امر من الامور ثم ياتي الشيء مطابق للداوته تمام وهذا في القران والسنه كثير وكذلك في الواقع بين الناس كثير كل زعم يثلم من دين الله ولكنه يكفر برساله النبي عليه الصلاه والسلام اليهود والنصارى فاننا نتوهم ادعاء كي الله عز وجل ببيان صدق رساله النبي عليه الصلاه والسلام وبالاخص نقول ان ساره هلكم من بعيسى فسيقولون لـ هل تصدقونه سيقولون نعم خطب يقول اسمع وقال عيسى لمريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحري المبشر بالشيء هل هو مخبر به؟ ولا هو المخبر؟ مخبر إذن يجب أن تصدق إيسا فإذا قالوا إيسا بشر بأحمد وهذا محمد فنحن ننتظر أحمد قلنا لهم إقرأ فلما جاءهم بالبجناء جاءهم فإنه ماضي ولا مضابع؟ ماضي ماضي إذن هذا المبشر به وهل اثرا بعد عيسى احد من الانبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم اذن في قالوا انه جاء احد غير النبي ان اتبعوا اتبعوا هذا الذي جاءكم بالبشير ولكن لا تتبعوا هذا نقول اذا فاحمد هو محمد لكن الله تعالى انهم عيسى او اعلمه في هذا الاسم ليره رضاه لان احمد اسم تفضيل سواء كان من اسم فاعل او اسم مفعول فانه يدل على شرفه النبي عليه الصلاه والسلام وانه احمد الناس لله واحق الناس ان يحمد ايضا فالرسم تقي من الجانبين فهو احمد الناس لله وهو احق الناس ان يحمد وانني اختر هذا الاسم في اشاره لبني رعييه تبين به فضيله النبي صلى الله عليه وسلم على من سواه من البشر نعم. قال لك الشيخ نشاهد في هذا الوقت كثرة الحديث عن الجماعات التي تدعو الى الله كالتبليغ والاخوان والسلفيه ونرى من ظهور هذه الجماعات التفرق في الدعوه الى الله والتعصب للجماعات فاي هذه الجماعات اجدر بالاتباع وما موقف المسلم من, من وما موقف المسلم من هذا الاختلاف الظاهر بين الجماعات وهذا التعصب العجيب والله موقفي موطف أنا من هذا أنه أمر مؤلم ومؤسر ويكشى أن, أن هذه النهضة والصحوة الأسلامية تعود فتحمد وتتحطم وتشل لأن الناس إذا تفرقوا كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشروا وتذهب ريح إذا تفرق الناس وتنازعوا فشل وخسر وذهبت ريحهم ولن يكون لهم مأذ واعداء الاسلام ممن يكتسون بالاسلام ظاهرا او ممن هم اعداء له ظاهرا وباطنا اعداء الاسلام يفرحون بهذا الكفر وهم الذين يشتون نار ويأتون الى هذا ويقول هذا في كذا وهذا في كذا ويقولون عداوه وبغض بين هؤلاء الاخوة الدعاء لله عز وجل فواجب علينا ايها المسلمون ان واجب علينا ان نقف ضد كل هؤلاء المعادين لله ورسوله ولدين وان نكون امه واحده وان نستمع بعضنا الى بعض ونستفيد بعضنا من بعض وان نجعل انفسنا كداعم وا وطريق ذلك أن يجتمع في كل بلد الزعماء الذين لهم كلمة في إخوانهم ويسدارسون الوضع ويجتمعون على خطة تكونوا جامعة من جميع حتى وإن ثلاثة من هذه الدعوة لها رجوة الله أن نهل أن نكون إخوة متعالفين على الحق متصاحبين فيه وأما قوله أي هذه الطواعي الأفضل فأنا إذا قلت إن الطائفة فيها أفضل فهذا إقرار لهذا التفرق وأنا لا أكره وأرى أن الواجب أن ننظر في أمرنا نظرك الصدق وإفلاس لله عز وجل وليكسابه ولرسوله ولأيمة المسلمين وعامتهم وأن نكون يده وحد والحق والحمد الله فيه الحق لا يفى إلا على أحد أمره إلا لا أحد رثلين إما معذر وإما مستكد أما من أقبل على الشرق بإدعان وانقيالة فإنه بلا شك سيوفقنا فضيلة الشيخ هل من توجيه لطلبة العلم حتى يكون دعاة حيث أنهم يتحججون بعملية طلب العلم وأنها تشغلهم عن الدعوة هو في حقيقة هذه الدعوة التي, التي تخول دون طلب العلم لا خير فيها بمعنى انها تفوت خيرا كثيرا والواجد على طالب العلم ان نطلب العلم مع الدوء لله ما المانع من طالب العلم اذا رأى شخصا معرضا حتى في المسجد الذي يطلب فيه العلم ان ندعوه الله عز وجل ما المانع اذا خرج الى السوق ليعطي حوائجه أن يبعو الله عز وجل في السوق إذا رأى معذرا عن جل الله ما المينع إذا كان في مدرسته ورأى من قلبته من هو معذر أن يبعوه الله عز وجل وأن ينشي معه وأن يقرر بيده لكن مشكلتنا أن الإنسان إذا رأى مخالفا له في معصير في ترك أمر أو في المحظور كرهه واشمأ الزمن وأبعد عنه وآية من إصلاحه وهذه مشكلة والله سبحانه وتعالى هي الرزق ان انصبر أن وان احتسب قال الله تعالى نبي الصبر كما صبر الاذمن من الرسل ولا تستجل كان الانسان يجب عليه ان يصبر ويحتسب ولو كان ولو راى في نفسه شيئا او على نفسه شيئا من العذابه فجد جازى شديده عند وجهه النبي عليه الصلاه والسلام لما ودم يتخبر في ذات قال هل انت الا تصبون دمى وفي سبيل الله ما رقيت فضيله الشيخ ما راي فضيلتكم في انشاء جمعيات او مراكز باسماء رجال قد ماتوا الا يحسب مثل هذه المراكز ان تكون فيما بعد بعد زمن طويل ذريعه الى تعظيم هؤلاء الرجال ارجو توضيح هذه المساله بكل وجه والله هذه المثلة هي في الحقيقة سلاحه ذو حدين فمن جهة أن هذا الرجل البارد ولا سيمة خلفاء الراشدون ولا إمة من, من, من, من هذه الأمة ذكرهم يوجب للإنسان أن يترحم عليه وأن يستغطر الله لهم وأن يقسج بما يعلمه من أعماله المصطالحة هذا فيه خير لكن كاو رخصا ولو على الامر الطويل ان يعالى فيهم وان ننزل فوق منزلتهم اذا الانسان يتغرى واذا دار الامر بين الخطر والسلامه كان سلك السلامه اولى واحسن ما قولكم في الخروج للدعوة إلى الله في المجتمعات الخارجية سواء منها العربية أو غيرها من البلاد الأجنبية فإن فريقا من الدعاة يهتم بهذا الجانب اهتماما كبيرا ويركز عليه ويدعو الناس إليه بحماس شديد فعن هناك تفصيل في هذا المجال أفيدونا جزاكم الله صلى الله عليه وسلم الذي أرى أن يدعو الإنسان أقرب الناس إليه فإن الله تعالى أول ما أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال وأنذر عشيرتك الأقربي فإذا كان في بلده نجال للدعوة ويصحر الخلق فإنه لا ينبغي أن يخرج إلى بلد آخر ولو بجواره وإذا لم يقل لأن كان بلده مستقيما وعلى الوجه المطلوب فلن تقل إلى الثاني ثم إلى الثالث وهكذا ولهذا قال الله عز وجل لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربي وقال لعموم المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُوا قَاتِلُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الصُفَّارِ وَالَّذِيَدُوا فِيكُمْ أَلْضَمُ وكون يذهب إلى أمريكا أو إلى روسيا أو إلى ما شبه عن الجول يدعو وبلاده بحاجة إليه هذا ليس من الحكم الحكمة أن نصبح الإنسان بلده قبل كل شيء بل أهله قبل كل شيء ثم الناس الأولى فالأولى والأمثل فالأمثل ابتداءا بما افضله الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام استاذه الشيخ ما معنى ان يكون الفقيه متوقفا تجاه فتوى معينه وهل لنا ما معنى ان يكون الفقيه متوقفا تجاه فتوى معينه وهل لنا من ايضاح حول كونكم متوقفين عن موضوع الفتوى بالجهاد في افغانستان اننا نكون راي متوقفا في مساله من الرسائل يعني كان الساده ليه هو الامر ما هو من شهر توقف ليش هو هذا التوقف احيانا يكون لتعارض الادله عند المفتي فادله صعيبه كان تكون الادله متجادله بعضها هنا يوجب وبعضها يحلل او بعضها يحرم وبعضها يحلل هذا توقف هذا جانب الجانب الآخر أن يتوقف في الفتوى لا يستشابه الأدلة عنده ولكن نظرا للمصدحة ويكون شاكا في الحالة التي يخصن فيها يعني مثلا تعال عنده الأدلة الشرية هل هذا الحديث أو هذا يتدل عنه أو لا تدل فيتوقف يعلم أن هذه الآية تدل على الوجوب أو الحديث تدل على الوجوب لكن تنزيلها على الحال المعينة مشكلة عليها فيتوقف أحيانا أيضا سبع ثالث يعرف أن الآية هواتف تدل على الوجوب وأن هذه الحالة تنطبق عليه الآن لكن قد لا يرى أن المصدحة في الفتوى بهذا فيتوقف درءاً بما يشاه من المفسده في هذه الفتوه وهذا تذيل موجود في كلام السلف رحمه الله وامير المؤمنين عمر حطاب له الذي طول في هذا لانه لانه زمن خلافته كان طويلا وكان رضي الله عنه شكيما موفقا للصواب ومن ذلك انه منع المطلقه ثلاثه للمراجعه زوجته وحرمها عليه مع انها في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام واحد ابي بكر وسنتين خلافه عمر طلاق الثلاث واحده لكن عمر رضي الله عنه ف ان المصلحه تقتضي منع الناس او منع السائل ومنع تمكينهم من المراجعه من مصلحه التي راها في زمنه فجاء الثلاث وثلاثه ان تعارض الا في بس او تعارض المصالح او الاسكال في انتاج الادله على هذا الحال معك هناك شاب يسلل طلبات الحب في المسجد ونعلم انه لا ياتي الحرام الا اننا نسمع انه يستمع الغناء ما اننا لم نشهد عليه وهو يحب مجالس الخير ولكن احد احد الشباب واحد الشباب يقول انني لا احبه في الله لانه ليس جدي اكثر وقتي فما هو القياس أو فما هو القياس في الحب والمعاملة مع المسلمين القياس في الحب ما مشى عليها أهل السنة والجماعة جعلنا الله أن يكون منه أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان والكفر والطاعة والفقوق تتبعض تتبعض بمعنى أن الإنسان يكون في احتصال إيمان خاصة الكفر خاصة الطاعة وخاصة الفقوق يحب المرء على ما معه من الايمان ويكره على ما معه من الكفر او يحب على ما معه من الطاعه ويكره على ما معه من المعصيه و لا مانع عقلا من ان تحب شيئا من وجه وتكره من شيء اخر هذا المغرب يعطى توائا مررا كريح الرائحه وربما كريح المنظر ايضا فيتناوله طالب يشتق من الواجب ويكرهه من واجب الاه كهذا فضل المؤمن الذي يمارس بعض المعاصي انا احب ايمانه فهو احب عندنا كافر الذي ليس مؤمن اكره على ما فيته فهو اكره عندي من الرجل المستقيم المقيم فيجتمع في قلب هذا الرجل محبه وكراهه وولاء وبراء بحسب ما معه من ايمان والطاعه ولا مانع من ذلك وهذا الرجل الذي وصفه السائل يجب ان يحدد مماعه من الطاعه والاستقامه وان يكره مماعه من المعاصي وهو يستمع الاغاني وينصح على وينصح كثر في هذه في, في ترك هذا الاستماع دع عن الله سبحانه وتعالى اياه وانا ان شاء الله تعالى واثق ان هذا الرجل اذا كان يقبل على الصلاه اقبالا كاملا باخلاص واكتمال للعمل وخشوع فان الصلاه تنها عن فحش ومنكر ارىك يا فضيله الشيخ قد ذكرت في محاضرتك ما يؤخذ على بعض الشباب الملتزم من جفه مع اهله الى غير ذلك وكانك لم تذكر ما يفعله غالب او معظم ما يفعله الشباب غير الملتزم فلما ذكرت ذلك قول الأخ إنك نسيش أو تنسيش أما نسيش فهذا عمل واقع طبعا سليسان لكن تنسيش هذا قول معرية بلعب وأسأل الله أن يعفو عنه وأما بالنسبة لي لم أذكر غير المنسب لأن غير المنسب في الواقع ليس أهلا لأن لي يكون جاهلا لكن خامنا أنا ستدعوه لله عز وجل فغير المنسب يحتاج نبعه فكيف أذهب وأتكلم مع غير ملتد إن كان أهله مثله فقل وافقش المنطدر ونحلة وإن كانوا أهله ملتدين فصوف يدعوه بقدر ما يستطيعون وعليهم أن يدعوه هذا الرجل بقدر ما يستطيعون المصلى العيد له تحية اي ركع فينا قبل الصلاة وما حكم شحية المكتب وما رأي فضلتكم بقول بعض الناس ليلا يستغيثوا لنزل المطر عوض بالله عوض بالله اما من الاول مصلى العيد فان الولان اختلف لمصلى العيد هل هو مكتب او مصلى فان قال انه مكتب أقاه أكثر المستساك ومن قال انه مصلى لم يعطيه أحسن وصف المستساك والفرق بين المسجد والمصلى فمثلا اذا كانت هجوده اتخذ مكان ما يصلي فيه كما يوجد في بيوت بيوت ال... في بيوت ال... الناس قديما يوجد حوائط يجعلونه مصلى يصلي فيه فهذا مصلى مسلم وراكد بنفسه ذاك بجراو كان المسجد وكذلك ما يوجد عند الضابط تقوين مكانا معينا يصفر هذا ايضا لاخذه حكم المسكن ام انه دخل مستقر فانه يثبت له احكام المسكن والظاهر من فهمه ان من صلى العيد في مسكن وقد صرح بذلك اصحاب امامنا رحمه الله فقال في المنها ان من صلى العيد في مسكن لا مصلي جنائز كما سنلزم لا نراجع انه نفيا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في الدين ان يخرج العواصف مثل عواصف الهواء والسدود وامر ان يعتزل الفجره المصلى يعني هذا مثل مثل المسدلات الصوتيه فهذا دليل على انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه حكم المثلن. وذنان عليه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم نتف فلا يجلس حتى يصلي رفعتين فإذا دخلت مصلمين فلا تجلس حتى تصلي رفعتين ومن الأمم قال حتى وإن كان يستجل فلا تصلي في النساء كما هو مشهور لما يجل من أحد حتى وإن كان يمسل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صل العبيد ركعتين لم يصل قبلها هناك ولا بعدها وهذا حديث صحيح ولكن ليس دليلا بمقام لان اني رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسجد فتقدم فصلى فكانت صلاه العيد مسبقه عن تحيه المسجد فما لو دخل الانسان من يصلي فجر فصلى مع الامام فصلاه فجر الداخل في المسجد وأما خون لم يصلي بعدهما فلأنه عليه الصلاة والسلام تفعل من الخطبة وليصل لصلاة العيو راسبهم بعده ونقول أيضا هو في الجمع عليه الصلاة والسلام لا يفقط جمع ويأتي قبل الخطبة فإذا جاء خطط وصل ثم من خطبة إلى بيته فصل ركعتين فهو لم يصلي قبل الخطبة ولا بعده فهو تقولون إن الرجل إذا جاء إلى لصلي ثاني يوم الجمعة قال يصلي قبل الجمعة ولا بعدها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها لا لا يوجد اذا فداك اثنين مصلي العيد ومسوا ومسجد, ومسجد الجمعة سمعت فضيله الشيخ ان تطبيق بعض السنن كثير كراهيه يعني فيه فيه قبح فذا الشيء لا أستهى الباشر وين السؤال؟ <تصفيق> <تصفيق> ما رأي فضلاتكم بقول بعض الناس لو لم نستغيثون نلزل المهضر قولي أن هذا هو أشعر صاحبه من خطر عظيم فإن الله عز وجل يقول وقال ربكم واجعوني أستجب لكم والله سبحانه وتعالى حكيم قد يؤثر فضله وقال ربكم ليعلموا أن يصوى شدة افتقارهم إليه وأنه لا ما زأنا الله إلا إليه ويجعل سببه زي مطر هو بأعمى وإذا نزع المعات ولم ينقروا فلله تعرف ذلك حكمه فهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وعرحم بعباده منهم بأنفسهم كثيرا ما يدعو إنسان بشيء ولا يحسن ثم يدعو ولا يحسن ثم يدعو ولا يحسن وقال النبي عليه الصلاه والسلام يستجاب لاحدكم ما لم يعجل قال كيف يعجل قال يقول دعوث ودعوث فلم يستجب لي فلم يستجب لي وحينئذ يستحسب ويدعو توكل على الله مع انك لا تدعو الله تعالى بكلمه الا لسه تعالى لانك عائدا فانت على كل حال راضي فالجاءه الحديث عن نبي عليه الصلاة والسلام أني من جعب فإنه لا يحسن له إحدى ثلاث خصار إما أن يستجابنا وإما أن يصرف عنه, عنه, عنه ليس له أعظم وإما أن تدخر له ومن خيانه فإذا بس بخاتر وأني أورجه نطيحتي إلى الأخ القائل وأقول له تب إرواه عز وجل فإن هذا ضمد عظيم مخيبات لمن الله تعالى بالدعاء ومحاسب لله تعالى قائل هذا اني خريب الى الله عز وجل وان ينجى وان يشرى من دعاء الله تعالى في ذليل الغيث وبغيره مصالح العباد ان تطبيق بعض السنن كثير كراهيه العوام لهذا الانسان الملتزم المداعي الى الله كأن يفتر في شهر رمضان حال غروب الشمس أمام الناس في المسجد ولم يؤذن المؤذن بعد فما رأي فضلتكم فعلى كل هل هذا غطل فعل السنة أنه أفضل حين عرضت الشمس لكن ما أظن نسجد أن تشاهد فيه الشمس غائدة قبل أنه اللهم إلا كان في المسجد خارج البلد تنفي على كل حال هذا الرجل فعل السنة في الأشك لأن السنة تتعزيل الفطر وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الله سبحانه وتعالى أحب عبابي إلي أعجله فطرا فهذا الرجل إذا أقصر عملنا لا ينبغي أن يفر ويسكت بل يضمن له ويقول لهم يا إختي إن الله عز وجل يعار صار مقرونا بغروب الشمس لا بادا المؤذن تبيلا بالله انما الا من يعمل بالشر إلا إلا قال الله تعالى فالان ذاكره يوم تومئذ الله نقي وكلوا اشربوا حتى تتباين بين رجل خيط الابد والخيط الاسود من فجر الضحى الى وعند اذا اقتمت ماورث الى الغرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر الليل نهاهن وأسرع ينفع وأدبر النهار نهاهن وأسرع ينفع وغربت الشمس فقد أفترض طائر لكن إذا إذا كنت لا تشهر الشمس فلا تفتر حتى يؤذن بذلوح قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلا لا يؤذن إليه فكنوا واشربوا حتى يؤذن في المؤمن المكتول فإنه لا يؤذن حتى لا تعتش نعم فورا يا شيخ كثرت الانتقادات هذه الليله على الجماعه التي تسمى جماعه الدعوه والتبيين مع العلم ان هذه الجماعه لها دور بارز في الدعوه وخاصه مساعده المدينه قد وقعوا في الخبائر وفي المحضرات الرجاء نطق هذه الجماعه للدعوه السليمه بدلا من التحديد منها خاصه انه لا علم خبيرا منها نعم من اما قولا خلها كثرت الانتقادات فأنا ما رأيت ولم تقابل واحد وإنما رأيت أنه كفر في جماعات فمهو الأفضل وما أشبه ذلك وأنا منذ الذين ينتقدون هذه الجماعة أنا أعلم أن هذه الجماعة فيها خور كثير ورها تأثير من ذلك لا ينجد في الجماعات التي أعلم أشد تأثيرا منها فكم من كافر آمن بدعوتي وكم من عاصم أطاع بجعوته وهذا أنهم مشاهر وليك لكن الذي أنتقده على هؤلاء الجماعة حسب ما أرى هو أنهم يحتاجون إلى العلم وأنه بلغني عن بعضهم أنه لا يرغب العلم ولا تعمق في العلم ويقول دعو التعمق للعلم وما أشبه ذلك وهذا خطأ هذا هو الذي أنتقل عليه فدار فضلهم حنذعماء لهؤلاء الجماعه في اقدار في الاقدار المستمع عام انزعماء لهم خارج بلادنا هذه وامهم على الانحراف داله في العقيده فاذا صح هذا فان الواجب الحذر منهم والاقتصار على جماعتنا داخل بلادنا لان نغفر يعني أفر وعلى كل حال أنا رأي في الجماعة أن فيهم خير كثيرا ولكنهم لا أهل من تقصير أو قصور كما أنني أحذر إذا صحنا وقفت بهم وأظنوا صحيحا من الزعماء الذين خارجوا بلادنا فبلادنا والحمد لله فيها علماء وفيها صلحة ولا حاجة إلى أن نذهب إذا قال لحضوري الواجب أن الناس يستقون منه لا أننا نستقيم للناس أين انبعث الو... الاسلام؟ إن أي من أين انبعث الاسلام؟ من بلاد الهل وسيرجعوا له نفس الإيمان يرجع إلى مدينة فهذه البلاد هي أول الاسلام وآخر الاسلام ومن ثم قال النبي عليه الصلاة أخذ الهرد والنصارى من تذية العرب وقال في مرض موته أخذج المشيكين من تذية العرب وقاله ما رواه مسلم لأخرجن لا من اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدى إلا مسلم لماذا خصى جزيرة العرب بهذا التنزيه من هؤلاء النجس؟ لأن لها شأن كبيرا في أن تبقى خالصة لا يسمى فيها جنان جين مسلم و جين كفر أبدا ومع الأسد الجديد أن منا, الآ... منا في هذه البلاد من تفضلون استخدام غير المسلمين على المسلمين لماذا؟ لان هؤلاء لا يصلون فانا أكتب وراءهم لكن هذا لا تصلل المستاء هذا يعمل المستاء هؤلاء في قطاع داير طالبيننا في الذهاب الى جمره الى حج او الى قطاع لا في رمضان وما اشت ذلك من الامور التي سيلقىها هؤلاء يجازاهم عند الله اذا وقفوا بين يدي المقياس فالشيخون قد هذ هذه التعليلات التي يعلون بها استغلال الصغار ويدعون اخوانهم المسلمين ان استخدمهم النصارى في بلادهم كاد للجاوه ما اشتهى وياتي بها هؤلاء الذين يستغلون منا دماء قد يكون على اسوان من المسلمين واعتقدت ان اخشى على هؤلاء اذا ما في أن يحاسبوا على فعلهم هذا الشيء على فعلهم هذا الشيء الشيخنا الكريم ما قولكم بالآية الواردة القرام الكريم عليكم أنفسكم لا يبركم من ظل إذا اهتديكم قولي فيها ما قال الله عز وجل أن الله أمرنا أن نصبح عنه سمح وأن نحافر على صلاحها وإذا رل من ظل من الناس فإنه لا ضغل كما قال الله تعالى النبيه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيفك إلا من تذل وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فالإنسان يده سجع لا يضره من عفر لكن إذا لم يؤذر الناس من ينكر أوشق الله أن يعمهم بعقابها كما قال تعالى وَكْفَقُوا فِثْنَةً لا تصنبن الذين ظلموا منكم حاصة واعلموا أن الله صديق عقاب هؤلاء العطاة لا يضرونك أنت في الآخرة فينقصون من حسناتك أو يزدون في سيئاتك لكن في الجنة قد يصمركم عذابك اللهم إلا إذا فردت في ما يجب عليك من الدعوة إلى الله اشترى الأمر بالمعروف وأنها ينكر فإن ذلك يضرد لكن هذا الضرر ليك منهم بمن نفسك أما هم ما ضرد أنت الذي ضررت نفسك لأنك لم تكن بما عجب الله عليك وحينئذن جسطك عليك انك لم تهتد كان الله الشرط لا يوجد من ضل اذا هديت و معلوم ان من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجوائز على وجه عدل فانه من اهلك تمام الاقتداء قال لك الشيخ انا شاب اريد الجهاد في سبيل في سبيل الله و.. واريد من فضيلتكم ان تخبرني ما العمل الذي اعمله حتى اكون صالحا للجهاد في سبيل الله اهم شيء في ذلك اولا ان تتفق مع زوجتك ان تكون في قسط من الراحه ان تكون كل مسراه للثانيا اصلاح نفسك ثالثا ان تكون عندك لياقه بدنيه واستجابه قويه للرياضه ورابعا ان تتعلم تقاليد الحرب الحديثه قد يعني شقل ميدان اماره وخامسا الا يكن عليه علي واجبات اهم بان يكون خروجه في جهاد معادلا لبر الوالدين فان بر الوالدين مقدم على جهاد في سبيل الله جهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله قال اصلاح ذات بين قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله فيدا كان الجهاد اذا اجهض في سبيل الله يمنع ذره والديك فان ذره والديك افضل من ذهابك الى الجهاد <تصفيق> وقال الاخير قوله الشيخ ما راى نفس في نفسي من يفسح العالم الان عالم الفلاني بالتشدد والاخر بالضد اي متساهل والمتساهل قد يكون او قد يكون قد احل ما حرم الله ويتعارض مع الدين ما ما هو الحل لهذا الامر الذي ظهر مؤخرا بعدم صلاه الفجر في المساجد بعمر النار وما هو العقل الذي يمكن ان يقال لاخواننا في هذا الامر اما الاول فانه لا يجوز للانسان ان يتبع تعاليا لانه اسهل لان هذا من باب الكذب والهوى ولكن يكذب العالم لانه وجه اقرب الى الحق من العالم الاخر فهذا واجب علي لانه من استباع الهدى فليخرج اذا استشع عالم واشهد امر الله يوم القيامه ذهب الى عالم الاخر هذا معناه انه يروح مره الى قهوه من الهدى ام من القاص انا اثق بعين هذا الرجل وجيره فاستشيره دون غيره سواء كان اشد مريح او اكثر فهذا من سعي للهدى ولا حاجه عليه سيدي واما حاول نفسك تصافي بقدر فغلبك في شك هاتني لا تم النوم عذر لمن كان كن هو ايقول ان شاء الله الحمد لله الامور متوتر يمكن كان تقول انت صداع عند راسك ساعه من الجهات يمكنك أن تقوم بأن تضع الثلاثون عند رأسك وتقول لبعض يفطان في الذين يقومون إذا أذم فنجهوني كما يفعل ذلك ما يفعله من الناس أنا حدثني رجل أثق به تماما أنه كان في الرياض وينقذ أولاده تنبينه للثلاثة بواسطة الترفين الأمر هو منك ثم من نهر ربما تسل عليك صلاة الحجر لأنك لا تنوم إلا متأخر وأنا تضلوك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده واخر الناس يوم ذلك كثير من الناس في يوم ذاك اخر ذلك قبل ان يمت و مع هذا فليس ظهروا هذا على امر لا بد من السهر عليه قه على امر الفضول قد وقف على امر لا تدركه الا اسلك